بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدَبِغَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبٍ إنس ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 Yatofun بين hawa wa bayna hamim an Fabayy alai rabkuma tukadziban Waliman khaf mqam rabhih jenetan Fabayy alai rabkuma tukadziban ذوَاتا أفنان فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تُكذبان فِيهِمَا عِينانِ تَجْرِيانِ فَبِأي آلٍ رَبِّكُمَا تُكذبان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 Fabi ay alai Rabbku maatukadzban. Hal jazaul Ihsan illa al Ihsan. Fabi ay alai Rabbku maatukadzban. Wamil dounhi Mata kdzban mudahammatan, fbi ay alai Rabbku mata kdzban, fihi maa ainan nazzahatan, fbi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 قصورات في الخيام، فبأي ألم إربكوا ما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن، فبأي ألم إربكوا تكذبان؟